والسماء رفعها ووضع الميزان أ ل ا تطروا في الميزان و أ ق ي م ا ل و ز ن بالقسط ولا ت خ س ر ا ل م ي ز ا ن و ا ل أ ر ض وضعها ل ل أ م ا م ب ي ه ا ف ا ئ ه ه والنخل ذات ا ل أ ك م ا م و ا ل ح ب ر ذو العصف والريحان ف ب أ ي آ ل ا ء ربكما تكذبان خلق الانسان من صلصه ا كالفخار وخلق ََََ الجان َّْ من ِ نارهم من نار فباي ِِّ آ ل ا ء ربكما َُّ ت ُ ك َ ل ِّ ب َ ا ن ِ رب َُّ المشرقين ََِِْْ ورب ََُّ المغربين ََِِْْْ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 ر ب ك م ا ت ك ذ ب النابلسي ن ك م عليه آ ف ق ى وجه ل ل ع ل و ا ل إ ك ر ا م فبأي آ ل ا ء ر ب ك م ا تكذبان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 ف ب أ ي آ ل ا ء ربكما تكذبان يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان ف ب أ ي آ ل ا ء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فباي آ ل ا ء ربكما تكذبان فاذا انشقت السماء فكانت ورده كالدهان ذ ب ن فبأي آ ربكما تكذبان فيومئذ لا ي س أ ل عن ذنبه إ ن س و ل ا ج ا ن ف ب أ ي آ ل ا ء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ من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 ب أ ي آ ل ا ء ربكما تكذبان ولمن خ ا ف م قام ربه جنتان ف ب أ ي آ ل ا ء ربكما تكذبان ل و ا ت ا افنان ف ب أ ي آ ل ا ء ربكما تكذبان فيهما عينان ت د ر ي ا ن ف ب أ ي آ ل ا ء ربكما تكذبان فيهما من كل ف ا ك ه ة زوجان فباي آ ل ا ء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائن هام ن استبرط وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ف ب ا ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمسهن ان س ق ب ل ه م ولا جان ف ب أ ي آ ل ا ء ربكما تكذبان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 م و د و ن ه م ا ج ن ا ن ف ب أ ي آ ل ل ع ب ك م ا ت ك ذ ب ا ن مدهامتان س ل ا ب م ي ه ربكما تكذبان فيهما عينان الضاقتان ف ب أ ي الاء ربكما تكذبان فيهما فاكهه ونخل وهمان فباي آ ل ا ء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فباي آ ل ا ء ربكما تكذبان جوهن خشوعات في موسوعه ا ل ن ا ب ل م ي م ن إنس ق ع ل ه م و ل ا جان فبأي آ ل ا ك م ا ه متكئين على رفرف خبر وعبقري حسان ف ب أ ي آ ل ا ء ربكما تكذبان س ب ا ر ك اسم ربك ب الجلال والاكرام